قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأغذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سد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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المسان والقرآن العظيم لازمتَنَعِمَكَ إلَى مَا مَتَنَعَ بِهِ أزْوَاجٌ مِنْهُمْ وَلَا تَحْسَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْسَنَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ كَانَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا الَّذِي هُوَ الْمُفِيدُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقَاصِدِينَ